بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات كتاب وقران مبين قل بما الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَوْضُم يَأكُلُ وَيَتَمَتَّ وَيُلْهِهِمُ الأمَلُ فَسَو فَ يََّمُوا وَمَا أَهلَكْنَ مِن قَوْيَةٍ إِللاا وَل كِتَغَُّ عَلُوم مَا تَسْبِقُ مِن أمَّةٍ أَيَلَ وَمَا يَسْتَْخِرُون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 وَل قَدِجَعَ النَّابِ السَّمئِرُوجَ وَزَيًْا النَّالَِّ غِرل وَحَبِظ النَّ مِنْ كلُلِّ شَيْقَانِ غَجم إِلَّا مَنْ ْتَمَقَ السَّمَّ فَأَت بَعغُوشِهابُم وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نَسْتَخْرِجُ لَكُمْ وَمِمَّا تُنْشِئُونَ فِيهِ مِن شيء إلا وَذَائِنُوا وَمَانُ نَزِّلُ إِلَّذِ قَدَرٍَّا عَلُّم وَأَْسَلنَرذَا حَلَ وَاقِ حَ فَأَ زَلنَامِنَ السَّمَا إِمَا أَنْ فَأَسْقَنَّكُوه وَمَا أَتُم لَهُ بِخَازِنين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 قول قال فانك من المنذرين الى يوم الوقل المعلوم قال ربي بما اويتني لا ازينا لهم في الارض ولا اوينهم إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ ۗ إِنَّ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ